اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم فالجواب أنه لا يصح وذلك لوجوه منها هذه المعطلة هاتون وشيء استواء كوثمان لزماني عربي درسي استعمالاته تفسيريا كذبا استولاء استعمالاته كان يشيء الاستعمال الأول لفعل استوى بمعنى ماذا كموله احسنتم استعمالي دوم إن عديه بإله قصد و ان عديه ب على على وارتفع واستقر استقر ملام لهج استعمالي شي قراني ذا نهت استواب معناي استولاء كما تدرسني اي اجر بلين اجر بمعنى استوابه هناك لوازم وهذه اللوازم خطيرة جدا لمن يبقي هذه الكلمة على أصلها وعلى ظاهرها اگر استواب معناي على وارتفعه هو لوازم خرابه خطره جواب من الجواب لا يصح ذلك لوجوه منها أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي وان كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة ومن ظن أنها لازمة لها فهو الضال لوازماني كبعض دكرية أقل لوازم حق بيت أو لا مانع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي الذي هو ماذا العلو والارتفاع والاستقرار اگر ما كان لوازم مكان رازبن بن هيك شنيه ما قال لوازم مكان او كي او باسد كن باطل بيدلين اصلا لازم الحق لا يكون الا حق لازم الحق لا يكون الا حق بيدلين هذه اللوازم الباطلة التي دعيتموها فهي لا تلزم هذا التفسير هذه لوازم وهمية أو لوازم من عندي أنفسكم وإلا فهي في الحقيقة ليست بلوازم لهذا التفسير الصحيح توحالي بويت كو شيء استواب ماناي على وارتفع أو يلزم منه كذا وكذا هذا من فهمك السقيب وإلا فليس لهذا التفسير هذا اللازم هاركس جواب زاني يلزم من هذا هذا طالين هو في نفسه ماذا ضال يعني ايش براكم بونمنا كتوب لي خوايبر وردقار يتشل صفتكاني اويكا هو الحي ايضا لين والانسانش حي كواتا يلزم من هذا من اثبات صفة الحياة لله تشبيه الله بالمخلوقات الحية نقول لا هذا اللازم ليس بلازم ليس بصحيح لا يلزم من إثبات صفة الحياة لله التشبيه بين الخالق والمخلوق هذا لازم باطل جئت به من عند نفسك بويا توالي حالدنا غلط استاذ لين النملة حية والفيل حي وكلاهما يرزقان فهل في معنى فهل يلزم من هذا من اثبات الحياه لهذين الشيئين اثبات التشبيه والتمثيل بينهما الجواب لا كأتمنى فيلك زندوا ميرو ليش زندوا ما نأوي أتمنى كأتمنى ميرو لك وكو فيلك وكو ميرو, لكوكو ميرو, لكوكو ميرو او أن أو زندو زندوا زندوا للنملة حياتها وللفيل حياته هيتشيب معناه واني تشبيه ببكرية فهذا بين مخلوقين لا يلزم التشابه فكيف بين الخالق والمخلوق عدم التشابه من باب او لا دوميا أن, ان تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطله لا يمكن دفعها ترى النخيل خير بلكو تفسير استوى بمعنى استولى بكين استولى يعني الظالب بسريدة الرحمن على العرش استوى يعني غالب على العرش بعد منازعة وسيطر على العرش استولى بمعنى الظالبون مسيطربون بسريدة درين أصلا تفسير استوى بالاستيلاء هذا التفسير هو الذي يلزم منه لوازم باطلة ما هي هذه اللوازم الباطلة؟ لهذا التحريف يكم مخالفة إجماع السلف من اللوازم الباطل أن هذا التفسير يخالف تفسير السلف إجماع السلف الأمر الثاني وجواز أن يقال إن الله مستمين على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه أجل استواب ما ناستولى به ظالبون به هل الله مستول على العرش فحسب ام مستول ومسيطر على كل مكان مسيطر على كل مكان كانت ام تخصيصك اخواي جوره كرديتي الرحمن على العرش ليس لهذا يعني فائده ولا حكمه لان الله مستوي على كل مكان ان الله على الارض استوى وان الله على الماء استوى وان الله على الجبال استوى وعلى الإنسان استوى أخوة المسيطرة بسرها ميدة كواتا الرحمن على العرش استوى كما يعني استيلاء به ليس يعني نعبه أخوة المستولية بسرها مستقدا أما لازم يدوم من اللوازم الباطلة اللازم الثالث من اللوازم الباطلة لهذا التحريف وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض كواتا أخوة بعد منازعة طويلة وبعد صراع كبير استطاع أن يسيطر على العرش وأن يستولي على العرش فمن هو هذا المنازع لله جل وعلا دوايتش يشيه يزور أو جخوي جورتواني زال بيبسر عرش ده بو كيفوا منازع أي خوي جوردي ذكر تاوكو خوي جورزال نبي بيبسر وديار بيشترخواي قورا دا صلاة بسر عرش دا نبوة لم يكن رب العالمين جل وعلا قادرا على العرش قبل أن يستولي عليه بيجويكا استلاب سري دابكا من لازم قولهم لم يكن الله قادرا على العرش ولم يكن العرش تحت سيطرته وقدرته وقهره امش من اللوازم الباطلة بويضلين هذا التفسير الباطل هو الذي يلزم منه لوازم باطلة وليس التفسير الصحيح الذي أجمع عليه السلف تفسير كيئة وباطلة نقم تفسيره سهميا أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة وهذا يكفي لبطلانه لبطلان هذا التفسير ما دام اما انايا للغدا نها توك وتام تفسيره شيء باطل يا صحيحة باطل لبيرت انا لا درسي اصول فقه تيمان كل شرح الورقات متى يكون المجاز مقبولا ها بشرطين الشرط الاول وجود علاقه بين المعنى الاصلي المعنى الظاهر والمعنى ماذا المجازي وجود علاقة الشرط الثاني هكا وجود مانع من إرادة المعنى الأصلي باشا هو بس ما الشرط الأول وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي ما دام علاقة كي المعنى المجازي جاء في اللغة أيضا اللغة تحتمل هذا المعنى أيضا وثمان جاءت كلمة اليد في اللغة العربية في اللغة جاءت كلمة اليد بمعنى النعمة وجاءت كلمة اليد بمعنى القدرة نعم فالشرط الأول موجود لكن الشرط الثاني غير موجود أن تقول أن كلمة اليد في هذه الآية لما خلقت بيدي بمعنى القدرة نقول لا ما المانع من إرادة المعنى الأصلي لا يوجد مانع هل مانع يقنع أم تفسيره باطلة التحويل من المعنى الظاهر الظاهري إلى المع من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي نقول هذا تحريف وهذا النقل غير مقبول غير صحيح بو شو كهدو الشرطة كم موجودين وثمان الرافضة يفسرون قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عائش فهل جاءت كلمة البقرة في اللغة العربية بمعنى عائشة هج استعمالك هي لقرآن ده وشي بقى رب عائشة وكارات رضي الله عنها ام المؤمنين نا أبدا لا نقول هذا مجاز نقول هذا تلاعب بكتاب الله قال تكرنا بكتابك إخوة هو بريتينيا لصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مجازي يحتمله اللفظ هذا اللفظ لا يحتمله لغه عربي دشتوانهات اصلا يؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا الجبت ابو بكر والطاغوت عمر اذا كلا معاجم اللغه العربيه داب قرين اين ورد في اللغه في اي معجم عربي جاءت كلمه الجبت بمعنى ابي بكر رضي الله عنه طاغوت بمعنى عمر رزا رزا اخوي يقول لي بويا لا يقال مجاز إنما يقال تلاعب بكتاب الله. قال تكررنا بكتابك يا إخواني بروتجر. لي رجدا ما ورد في اللغة تفسير الاستواء بالاستيلاء. لم يرد في اللغة. لم يرد في اللغة. ما دام لم يرد في اللغة إذن ماذا؟ هذا تلاعب بكتاب الله. هذا لا يجوز. دروزنيا. ويفرموي أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها على ماذا على اللغة دروا يا بناي لغة عربي وذكرها والقرآن نزل بلغة العربي فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم بين وشيك تفسير كين بمانايك نايك كالزمان عربي دانها دروا زني أو شعريك ديرنا ودير شعريك أخطل نصراني كمختلق مصنوعة أو شعر وهي نصراني كمسلماني وهي سردم نزول وحي جنية وهي اعتباري بين أكيد إن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقررين بأن هذا معنى مجازي والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور أولئك دلن استوى بماني استولاية خشيان دلن هذا التفسير المجازي المعنى المجازي طيب ما دام معنى كي مجازي تانها البجار متى يتم ومتى يقبل الانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي متى يقبل هذا ومتى يكون صحيحا شون السلف يقولون التأويل قسمان تأويل صحيح وتأويل فاسد متى يكون التأويل صحيحا تأويل أي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر قد يكون صحيحا نعم لكن متى يكون صحيحا إذا وجدت هذه الأمور الأربع هذه شروط الأربع أي كأمتشوار مرجم موجود نبو يقال هذا تأويل فاسد أم تأويل فاسد ليس بصحيح ليس بصحيح ما هي شروط الأربع لصحة التأويل ولصحة القول بالمجاز الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه يعني كي تشي ناوندا كيف عبرنا عن هذا الشرط في علم البلاغه في علم اصول الفقه تشي وجود قرينه مانعه من إرادة المعنى الحقيقي ام شرط يعني كي يعني وجود قرينه مانعه من إرادة المعنى الحقيقي مثال من هنا أثمان رأيت اليوم يوم الجمعة أسدا على المنبر رأيت اليوم على المنبر أسدا يخطب كلمة أسد استناكري استعمال كينبو الحيوان المفترس ماذا يفعل الحيوان المفترس في يوم الجمعة على المنبر؟ كَوَتَاءٌ هناك قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، فما هي هذه القرينة؟ يخطب وعلى المنبر وفي المسجد هذه قراء أم شانها منع دكار رجل دجرين لو ما بس تجيبه ما بس الحيوان المفترس لا يمكنك أن تفسر أو أن تبقي هذه اللفظة على المعنى الحقيقي لفظة الأسد. درين الخطيب الشجاع الجريء القوال بالحق الذي قال بالحق باش كواتاب مرجية كمتيا الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقة إلى مجازه الدليل الصحيح المقتضي ما هو هذا الدليل يعني مانع من اراده المعنى الحقيقي مانع يمنعك من ابقاء اللفظه على ظاهرها او على حقيقتها الشرط الثاني احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة ثمان. من حيث اللغة أو ما أومان مجازيك إدعايد كيد زمان عربي قبولي بيت الزمان عربي دا وارد بيت هل وردت كلمة اليد بمعنى النعمة في اللغة العربية؟ نعم. هل وردت لفظة البقرة بمعنى عائشة في اللغة العربية؟ لا. كاتيا كم ينبلد بلامدو أميّنة. يا كم كاتا مرج دوم احتمال اللفظ للمعنى المجازي. يعني وجوده. هذه الكلمة بهذا المعنى أيضا في اللغة العربية وجود هذه الكلمة بالمعنى المجازي أيضا في اللغة العربية فما ناي المجازي هذا فيه لغة العربية كان هذا فيه لك علي أياد يعني كي لك علي أياد هكذا هك. نعم وآلا نعمتي زورا بسرتوها هي. نعمتي زور كراتي يد بمانيتي بابو بمانين نعمدبو ايه الثالث الشرط الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين طيب تأتي كلمة اليد بمعنى النعمة لكن هنا في هذا السياق لما خلقت بيدي هل هنا تأتي كلمة اليد بمعنى النعمة احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي دعاه في ذلك السياق المعين فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة كلمه العين تاتي في اللغه العربيه لعده معان تاتي بمعنى العين الباصره وبمعنى الجاسوس وبمعنى ماذا نبع الماء ومعاني اخرى اقربشان معاني قد اي معاني اويف لكل سياق دا من بوم هي وشي عين تفسير كان بالعين الباصره لان هذا المعنى يحتمله اللفظ بوماية لا درين يفسر اللفظ بحسب السياق السياق هو الذي يحدد المعنى المراد من تلك المعاني كما لك معناها كاميا مطلوبة السياق هو الذي يحدد بويا الذي لا ينظر إلى سياق الكلام وملابسات الكلام لا يعرف المعنى الصحيح المراد شرطي سين بوماية الشرط الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه لانه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين يعني شي يعني احيانا السياق يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى كما تمرجي سيم موجوده سيري مرجي دوومكن ما هو الشرط الثاني ان يحتمل اللفظ هذا المعنى ايضا في اللغة العربية باش مثلا لفظة العين تحتمل ثلاثة معاني كواتر. ما دام أو الشرط الثاني موجود الشرط الثالث أن يحتمله اللفظ أن يحتمل اللفظ هذا المعنى المجازي في هذا السياق طيب نقول نعم في هذا السياق اللفظ يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا بقي الشرط الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازي هو, لم هو ما ادعاه نقول لكن يوجد دليل على أن هذا المعنى الأول هو المراد مع أن المعنى الثاني كذلك يحتمله اللفظ والسياق مع أن المعنى الثاني كذلك يحتمله اللفظ والسياق لكن المعنى الأول هو المراد بدليل كذا يعني لا جمله لرستيك رسطة وشيك دي تفسيري كيف ماناك دالي مرجي دوة مما جاري أو مانايا لزماني عربي دا هاتوبة أم لفظة دالي نعم طيب انتهينا من الشرط الثاني الشرط الثالث اي لمسيا سياقة لم, سياق لم جملة أم لفظة أم مانايا قبول دكا دالي بلا أماش قبول دكا دالي دك باشي سيهميًا الشرط الثالث، الرابع ها الشرط الرابع، هل هذا المعنى الأول هو المراد بهذا السياق بهذا اللفظ أم المعنى الثاني نريد دليلا دليل ما كما كواتا إذا صرفت اللفظ عن ظاهره إلى معناه المعناه المجازي أو بي بيستدبت أنك بحاجة إلى توفر أربعة أمور. بلامك لسر ظاهرك بياريتوا أو مرجانيتوا دانيا شوار مرجكة تشيبو مرجية كميان مستقلة سيمرجكيتر تقريبا بيوانديان بيكواها شنك للغة عربية براكانم لا ننسى دلالتين دلالة معجمية ودلالة سياقية تركيبيه قد تكون للكلمه او يكون للكلمه معنى حال الانفراد ويكون لها معنى اخر في حال التركيب والسياق كما تنهاب كارديني او ما بستك بل انت خيت الجملة و بهي تركيب او معنى نعترض بخشيت كما تتدلل مع جميع من هي ودلاله ما مانيا لا سياق دليل السياق إشماني، لسياق كذا دليل للسرج. استهرك سك كبيت بونمنا يأتي شخص ويدعي أن قوله جل أو قوله عليه صل والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. دلائل المراد بالنزول نزول رحمته. دلائل ننظر إلى هذه الشروط الأربع. فهل النزول ورد بمعنى نزول الرحمة؟ نعم هذا وارد. رحمته تنزل نقول في هذا السياق بعينه هل اللفظ يحتمله لفظ نزول احتمال دك لا ما يحتمله لماذا لأن النازل هو الذي يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فأغفر له النازل هو القائل فهل الرحمه تتكلم بمثل هذه الكلمات رحمن اقسى انا ذكائناك باشا بابلين ينزل ملك ربنا هل الملك يقول بهذا الكلام ويدعي هذا الادعاء ويقول هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فاغفر له ايما داويلي يخرجون لملائكه الذكري الا اخوك ولديك الا اخوك ولديك اب جاء اگر امانش ببه مرجي كم ما المانع من اراده المعنى الحقيقي ما المانع دليل اكمان بوباسكا كمعنى يكمن مطلوب ما بسني دليل ما بوبنا دليل بي ان قبولنا اللي تقبلنا كريد بله كواته دلين وشي استوى بمعنى على وارتفع واستقر وهركسيك تأويلي بكابومانايتير أوظلين وقعت في محاذير كثيرة ما هي المحاذير صرفت اللفظ عن ظاهره بدون موجب بدون دليل صرفت اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يحتمله اللفظ لا معجميا ولا سياقيا لفظة تأويل كربو ما يجتري نم معجم دلالي معجمي قبوليتي في حال الانفراد وندلالي سياقش قبوليتي صرفت اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ترتبت عليه لوازم فاسدة وباطلة شي هو لوازم باطلة أنا سي لازم ما نبازك ليه كم هذا التفسير الباطل مخالف لجمع السلف ثانيا يلزم منه أن الله غير مستول على غير العرش الثالث أن الله لم يستول عليه إلا بعد منازع الشديدة وقبل أن يستولي عليه لم يكن مستوليا عليه هذه كلها لوازم باطلة مالا فصل والعرش في اللغة سرير الملك قال الله تعالى عن يوسف ورفع أبوه على العرش وقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها عرش خواي دوريهم مخلوقات داولهم مخلوقات قولة ترى ومزن ترى وكلما حديث هذا ابو أبو ذركي ما السماوات السبع سبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاد حلقيك لا تشوف رأي ديت لصحرائك دشتك صحرائك حجمي أم حلقية لناو أم صحرائي دات شندا زور بتشك أو حوض أسمانكان وحد أرزاكان لتاو كرسي خوي برودكار آوان أي كرسي لتاو عرشتون همانشت وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلق تصحي سنة ذكي كردو شيخ السلام ورحمة الله وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نسي فهو موضع قدميه وقل ابن عباس واتوه دو تفسيري تربو كرسي دو تفسيري السطر الثاني وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ تفسير كرسي بكره وسع كرسيه السماوات يعني وسع علمه هذا خطأ غير محفوظ هذا التفسير الأول الباطل التفسير الثاني وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش يعني تفسير الكرسي بالعرش بل كرسي يعني عرش أمش ضعيفة لا يصح عنه قاله ابن كثير فأتأمد تفسيره بو عرش تينيا بو كرسي تينيا تفسيري صحيح نيا. موضع القدمين شو أنا كيف لا ندري والله أعلم الباب الحادي عشر المعية وأقسامها هذا للدرس القادم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله